بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزته وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناق وعجبوا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 وَنَقَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ نَمْشُوَ وَنَضْرِبَهُ عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خذائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب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 تصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يتبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى ثواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نحجة ولي نحجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاتغفر ربه وقر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفا وحسن مآب يا داود إنا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 وليتذكر آل الألب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَاءَ وَحُسْنَ مَأْبِدٍ وَالْكُرْعَبَ دَنَا أَيُوبَ إِبْنَ أَرْبَعَ رَبَّ إِبْنَ أَرْبَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَسْتَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ عَذَابٍ أُرْقِظْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُرْتَسِلٌ بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معه رحمه منا رحمه منا وذكره للالبال وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويحكوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وَإِنَّهُمْ مِنْ دَنَانِيلَ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلِكَ كِتْبٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبِ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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاه هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يطلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 قالوا ربنا أن قدم لنا هذا فزده عذابا ضحفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار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 إِيَحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس السكبر وكان من الكافرين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 قال فبعذتك لا أغو أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن نجهنما منك و من من تبعك منهم أجمعين قل ما وأسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين